قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ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 المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل احقالا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين